ولما رجع نوسى إلى قومه ربان أسفا قال بئس ما خلفتموا من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن قَوْمٌ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْهَدْ بِيَ الْأَذَى فَلَا تَشْهَدْ يَا الْأَذَى أَوْ لَا تَجْعَلْنِي مَعَ قَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْشِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَبِي خِلًّا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المسترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها مدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبَّنَا لو شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم إِنْ قَدَرُ وَإِنْ أَنْتَ يَا مُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلْتُ فَهَا أَ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين